فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَسَّسَ ذَلِكُمْ تُعَظُّونَ بِهِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَسَّسَ فَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ أَن يُطْعِمَ سِتِّينَ مِسْكِينًا فَذَٰلِكَ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ إِنَّ الَّذِينَ يُحَادُّونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ كُبِتُوا كَمَا كُبِتَ الَّذِينَ مِن قبلهم وقد أنزلنا آيات بينات وللكافرين عذاب مهيم يوم يبعثهم الله جميعا فينبئهم بما عملوا أحصاه الله ونسوه والله على كل شيء شهيد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 ثُمَّ يُنَبِّئُهُم بِمَا عَمِلُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّ الله بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ نُهُوا عَنِ النَّجْوَى ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا نُهُوا عَنْهُ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 ذلك خير لكم وأطهر فإن لم تجدوا فإن الله غفور رحيم أأشتقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات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 انهم هم الكاذبون استحوذ عليهم الشيطان فانساهم ذكر الله اولئك حزب الشيطان 117. ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون 118. إن الذين يحدون الله ورسوله أولئك في الأذلين 119. كتب الله لأغلبن أنا ورسلي إن الله قوي عزيز لا تَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَيَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يُجِيبُهُمْ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ ۗ وَيَقُولُونَ هُوَ مَعَهُمْ ۗ قُلْ هُوَ فِي سَمَاوَاتِ وَأَرْضٍ ۗ مَا